عامل المسك تقدم ولم يكن له كفؤا أحد بالقراءات العشر ولم يكن له كفؤا أحد, له كفؤاً أحد الشافية الحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب الرحمن الرحيم يوم الدين آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون والإخلاص لم يلد ولم يولد والمعوذتان قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق بصوت القارئ